سنت دانلود تقدیم میکند. سوف نبقي هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني, موطني موطني ذا الهباء موطني, موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العذا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل بالمسير للعنى ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفنا على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير كمة بين الأمم سوف نتقى رحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقين انكسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمام نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إنسا إننا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبق أبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كلهم من قدر صدنا زادكم بالطبعهم إن كل ما جنين من جهودكم نجم والذي خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لسان كل شكر قدرهم اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا وفي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبطى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم هذه فرحة وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحاء برجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزود الألم سوف نحيا هنا سوف يحل.